ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود وقال إن العهد كان مسؤولا ولا يخفى علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ولا يخفى علينا أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن خفر أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين وان لم يكن ولي أمر حتى إن ولو كان امراه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهانه فكيف إذا, كانت إذا كان هذا الأمان من, و... من ولاه الأمور؟ فهذه هو عين المحادة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله